بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشامه ما أصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليلين الآخرين على سرر موضعونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ومباخر وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يكونون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبا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 على أن نبدل أمثالكم وننشئكم ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزابعون ساء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلون هل تموه من المزن أم نحن المزيلون؟ لو نشاء أجعل ماه أجاز فلو لا تشكرون أفر النار التي تورون؟ شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلموا نعيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تزيل من رب العالمين أَفَبِهَا الْحَدِيثِ أَلَتُمْ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنرون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 نعيم. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ رحميم وتصليت دحيم إن هذا له حق القييم فسبح بسم ربك العظيم